نعم. تقول السائلة ما رأيكم في انتشار ظاهرة تفسير الرؤى وعرض ذلك على الهواء مباشرة في التلفاز وغير ذلك هذا لا يجوز لأنه يحدث عند الناس يحدث عند الناس شكوك وساوس وتأويل الرؤية ما؟ ما هو بيقيني إنما هو توقع توقع من المعبر وليس هو أمر مستيقن فكيف يعلنه على الناس لا يصلح هذا لا سيما وان بعضهم اتخذه حرفة يأخذ عليه فلوس أو يعلنه للناس في الصحافة أو في الجرائد أو في التلفزيون أو في الراديو يعلن هذا للناس يطلب الشهرة يطلب الشهرة عند الناس في هذا العمل على كل حال هذا عمل غير لا يق ولا ينبغي لكن إذا جاك شخص وقال أنا الرئيس كذا وأن تستطيع تعبرها لا عبرها له بينك وبينه أما إعلان هذا للناس فهذا أمر غير لا نعم